أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال الأخرى فَلَمْ يَرَوْا إِلَّا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ سَمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ شَاءَنَا خَسَفَ بِهِمُ الْأَرْضَ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآخر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نَادِدًا عُدًى مِنَّا فَظَلَّ يَاجِبَالُ أَوْ يَبِعُ مَعُوقٌ طَيْرًا أَلَنَّا نَقُولُ الْحَدِيثِ أَنِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَعَمَلُوا صَالِحًا إِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ نَصِير ولسليمان الريح ودوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين ين وَمَن يَزِغْ مِن مِّنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِن عَذَابٍ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَعِجْفَانٍ كَالجَوَابِ وَقُدَّةٍ يعملوا على ذا ود شكرا وقللوا من عبادي يشكرون فلم ما قضينا عليه ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأخذ فلما خرت بينت الجن أنه كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهيب